وكيف لنا أن نحدد وقت صلاة العيدين وقت صلاة العيد هو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال وهو وقت الظهر والارتفاع قدر الرمح قدر بالزمن بما بين ربع الساعة وثلث الساعة وجاء في حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطرة والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح واحد يعني كان يعدل صلاة الأضحى ليتسع وقت عمل الأضحية لأنها تكون بعد صلاة العيد وكان يؤخر صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر فالسنة التعجيل بها قبل الصلاة والله أعلم